بسم الله الرحمن الرحيم حميم ا تنزيل من الرحمن الرحيم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 プールを見てみよ ل かなと思ってま ا بشر مثلكم يوحى إلي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون ا ل ز ك ا ة وهم بالآخرة ه موسوعه ك ا النابلسي للعلوم الاسلاميه ق ل أ ر ض في ي و ن وتجعلون ل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 س ا ئ ل ي ن ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ا ت ي ا ط ر ع ا او كرها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 ب م ا أ ر س ل ت و ع ه النابلسي ف ر أ م ر ا للعلوم الاسلاميه م ر الذي خلقهم هو أ ش د منهم ق و ة وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا صرصرا في أ ي ا م نحسات ل ن ز ي ق ه م عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا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 ونجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون فيوم يحشر أ ع د ا ء الله إ ل ى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم و أ ب ص ا ر ه م و ج ل و د ه م م ب ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن ق ا ل و ا ل ج ل و د ه م ل م ا شهدتم ع ل ي ن ا قالوا فأنطقنا ا ل ل ه ا ل ذ ي أنطق ك ل شيء و ه و خ ل ق ك م أول م ر ة وإليه ترجعون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 ر ب ك م أرداكم فأصبحتم ا من ل خ ا س ر ر ي ي ن فإن ص ب و ا ف ا ل ن ا ر م ث ب ل ه م وإن ي س ت ع ب و ا ف م ا هم من ا ل م ع ت ب ي ي ن ن ق ض ا لهم ق س ل ا ف ز ي ن و ا ل ه م ما أيديهم بين وما خلفهم ح ق عليهم القول في أ م م قد خلت من قبلهم من الجن والانس إ ن ه م كانوا خاسرين فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن والغوا فيه لعلكم تغلبون ف ل ن ز ي ق ن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و أ الذي كانوا يعملون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 أضلّنا م ー・ الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا <ص> ليكونا من ا ل أ س ف ل ي ン <ق>。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 مسلمين ن ا ل م ولا تستوي الحسنه ولا السيئه اذ فعب التي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الذين ص ب ر و ا و م ا ي ل ق ا ه ا إ ل س ي ح ل ع ظ ي م و إ م ا ينزغنك من ا ل ش ي ط ا ن نزغ ف ا س ت ع ذ ب ا ل ل ه إنه هو ا ل س م ي ع العليم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 فإن ا س ت ك ب ر و ا ء الله ذ ي يسبحون ن عند ربك ب الحسنى ل ل والنهار وهم لا ي وهم أ م و ومن آياته أنك آياته ت ر الأرض خاشعة فإذا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 افمن يلقى في النار خير امن أم م ياتي امنا يوم القيامه يعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءوا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 ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم ولو جعلناه ق ر آ ن ا اعجميا لقالوا لولا فصلت آ ي ا ت ه اعجمي وعربي قل هو للذين آ م ن و ا هدى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 كما منا من ش ه ي د و ض ل ع ن ه م م ا كانوا ي د ع و ن من قبل و ظ ن و ا م ا لهم من م ح ي ص ل ا ي س ت ب ا ل إ ن س ا ن من دعاء موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا و ل ا م ظ ن